بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى فظهر وصنعنا لك رفعة فإن مع العسر يسرا ان مع العسر وإلى ربك فارغب